மத இம் குப vai i وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن طِينٍ وَالْأَبَوَ فَا وَالْأَمِ إِذَا حِلْمَ مَا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ வ